بسم الله الرحمن الرحيم طاطمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل علينا وَلَتَأْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أقاف عن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى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 فَعَلْتَ فَعْلَتَ الذَّنَتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ